إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ويصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم مَا ما تيسر من القرآن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 واستغفر الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدسر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقرفنا قور فذلك يوم إذى يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدة وجعلت له ما لم ممدودا وبين شهودا ومهدت له تمهيدا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أنزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أجبر واستكبر ثم أجبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يوثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدرك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر